خذ العفو وأمر بالعرف وآرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نذر فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم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 وإلى قرء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وذكر ربك في نفسك تضرعوا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والألصال بالغدو والألصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون ويسبحونه وله يسجدون.